هذا سائل يقول الشيخ الفاضل احيانا عند قراءتي في الصلاه والناس يعني يسمعون يسمعون قراءتي تتمزق ويعني من خوفا من من تغيير النيه يعني في داخلي وقد يحصل اني يعني احسن الصوت دون بدون ان اشعر وهذا يحدث كثيرا لما امم بالناس باخوان سلفيين اما اذا اكون لوحدي او مع اهلي ف يعني اكون مطمئنا فهل هذا يعني داخل في رياء ام مجرد يعني شعور يعني عاديه واكد هذا لانه يحصل احيانا وليس دائما ما رأيكم بارك الله فيكم هذا قد يحصل للإنسان يأتي الشيطان للإنسان في العبادة إذا لم يظهر به في قرقها أو لم يظهر به في البدعة يأتي إليه في جانب الخير ويقول له فراك عن ساعني بهذا قد تضغل في الرياء ويريد بذلك اني مجهده كده اطاع اني مهده في تهذيب صوتي للقراء وهذا مأمور به الانسان ان يحسن صوته في القران وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي اصحابي وهم يتلون القران بالليل فقال لي ابي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رايتني البارحه وانا اسمع الى قراءتك فقال لو كنت اعلم يا رسول الله انك تستمع لي لحضرت ولك تحذيرا واكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء فلان غير الانسان ان يعني يرده عن طاعه الله وعن العباده وعن تحسين الصوت هذا شعور سيء ثم اذا حس بهذا ارتحل فعلي بالدعاء الماثور الذي يدعو به من خاف من الرياء وهو أن يقول اللهم إني أعود بك أن أجرك ذك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم فإذا كان ذلك فإنه يكفر له ما يجد في نفسه من الشيء الذي قد يدعوه إلى إعجاب في صوته أو عمله نعم نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم سؤال ثاني يعني مهم جدا حصل اخيرا في بلدنا البانيا يعني ترى كثيرا من من المسلمين الالبانيين يهاجرون الى بلاد الكفر من اجل يعني اللجوء الاقتصادي لان ضعفت الاقتصاد والمعيشه هنا فيرتحلون ويسافرون ويسافرون الى بلاد الكفر ويطلبون منهم يعني اللجوء الاقتصادي فما نصيحتكم اليهم بارك الله فيكم هذه <تصفيق> مساله خطيره كون المسلم مهاجر من بلد الاسلام الى بلد الكفر ذكر كما قال الشيخ رحمه الله انما بلدي كان يستطيع ان يظهر فيه الدين فهو بدنه الاصلي ولا يضايق في عبادته فتكون الهيره مستحبه يا اما بد يكون في بقائه دفع لغيره وغير ينفر غيره لان كان يكشف على دينه ان فتن يصد عن دين الله يؤمر ما كان دي مخالفه للسنه كاجباري على حنك اللحيه او اجبار المراه على ترك الحجاب او ما عيش بها ذلك من الامور الكفريه فهذا يعني اذا تفضل هذا البلد على بلد الاسلام أقول هذا العاده بالله يعني انتكاسه وليه ويجب على الإنسان ما الذي يعدينا بعرض يسير من الدنيا هؤلاء أراد الدنيا ما أراد الدين وما همهم ما يحصل لهم من الدين كيغيشأ الأبناء والبنات في بلد الشرك ينشأون على عادات آله يشاهدونهم في تعظيم فقوصهم وعباداتهم الشركية في اخيائي عن بدعهم و اعمالهم السيئة في تحللهم من اخلاك الدين و اهلين لا عجاب ولا حياء و اختلاف الجنسين و ذهاب المرأة من بيت اهلية بدون اي تحرض تخرج في اي وقت و تدخل في اي اسرة و ترافض من شاهد من الشباب هذه اعمال لا تخفى على العقلة إذا كان الانسان يرضى ان يشاء ابناءه وبناته على هذا الـ الـ هذه الاخلاق السيئه فقد هدم الدين هدم الدين بهذا الشخص يشير عليه انه يعني يفتل له بهذا العمل وهكذا تشوف في هذا البلد يكون انسان ضارب تحت ضرط اهانه لا يستطيع ان يظهر شعائر دينه هو ولا اهله فلا يجري البقاء في بلد لا يستطيع اراديني شعائر عبادتي نعم يعني نريد منكم شيخ يعني توضيح يعني الاخير بارك الله فيكم لان هؤلاء المسلمين الذين ينتقلون من بلاد من البانيا الى بلاد الكفر يعني المانيا وفرنسا وفريدا وما اشبه وما شبه ذلك فهؤلاء يعني يشبهون البانيا ونعتبر يعني ونظن ان البانيا تكون بلد اسلامي لان هنا الحمد لله المساجد موجوده والاذان يعني يرفع طيب وتقام الجمعه والجماعه البانيا من بلد مسلم نعم نحن نحسبه كذلك هنا وهم يقولون يعني البانيا زي البلاد يعني بلدهم ما هي بلد اسلامي هم يعني يكفرون يعني البانيا يقولون يا البانيا مثل فرنسا ومثل المانيا ومثل بقيه البلدان الاوروبيه Hello. الكافره نعم نعم شيخ نعم الو نعم نعم شيخ محمد نعم جيدا التواصل of... نعم تسمعون يا شيخ اقولها أقول هل البانيا بلد اسلام ولا لا يعني نحن نريد منكم ان من التوضيح يعني يعني زياده لان البانيا الحمد لله نسبه السكان يعني هم ينتمون للاسلام يعني 75% يقولون انهم مسلمين وان كانوا باعدان اسلام ولكن في البانيا توجد المساجد ويرفع الاذان وتقام الجمعه والجماعه والتراويح يعني الحمد لله مش عائره دين ظاهره نعم السلفيين باللحى ونساء بالحجاب الحمد لله يعني وفي دعوه وفي دروس وفي الحملات تباب العلماء يعني كل ذلك وهم مع ذلك يقولون البانيه يعني كبقيه بلاد اوروبا الكافره وليا لله لان الحكم هنا الدوله يعني لا تحكم بما انزل الله يعني الدوله تحكم بالحكم الوضع الوضعي العلماني فاعتبارا للدولة الحكام الوضعية حتى في حافة يعني في معظم البلدان المسلمة يا أخي الآن نعم يعني معظم أحكامهم ليست في الكتاب والسنة نعم لكن تجد يعني المواطنين على الكتاب والسنة على التوحيد على السنة على المنهج على الدين والحافم جنبه على جنبهم لكن نقول عن البلدان التي يذهبون اليها فرنسا واوروبا وهذه الجاليات التي يذهبون اليها فيها جاليات فيها يعني جماعات مسلمه ان ليسوا ضمن مساريه الاسره او هذا الرجل الى جاليه مسلمه بامكانهم يقيمون شعائر دينهم ويقولون يعني متحيدين عن المشركين عن الكفار عن الوثنيين او انهم يختلقون معهم نعم اقول اذا كان يعني قد يقع هذا وهذا يعني يتميزون في شكل البلدان يعني قد يقع من بعض الاسر يعني تخالط الكفار و الاقوام يعني يعني المشتكين ومنهم من يعني يتعاون باخوانه من المسلمين وبالجمعيات يعني الاسلاميه هناك في تلك البلاد ولكن انفرارهم للشب أنا, انا اقول يعني اذا اذا كان لهم يعني جماعات متميزه بدينها وباخلاقها وبادعاتها ولا يعني يخشى على نشاهم انيم وبناتهم لا يخشى عليهم من التاثر في اعاده الالم الكتاب من المسيحيين واليهود او الوثنيين يعني في جانب عيشين في جانب احتكاك لهم بهؤلاء الكفار فقد يكون الامر اهون انما اذا كانوا مختلفين في مجتمع واحد مناقشاتهم واجتماعاتهم وتزهاتهم وحدائقهم وانعابهم يعني مع المشركين أصبح يعني الأبناء أبناء المسلمين مع أبناء المشركين وحين ذلك يشعر نشعر الفجان منه على ما كان عوده أبوه فيجب أن الحذر من هذا هو الاستغناء بما كتب الله لك في بلدك المسلم الذي تأمن على ابنك وعلى عجيبتك وعلى زوجتك من الفتنة وفلك الله جل وعلا وعلا أنت غير غاش لرعيتك فهذا من الغش للرعية كان الانسان يراعي جانبا التجاره ويهمل جانب الرعايه التي شرعه الله على اسرته هذا لا يجوز بارك الله فيكم وحشن عليكم بارك الله عليكم في جهودكم شيخنا بارك الله فيكم الله يحفظكم تمنى الله لنا رحتي الى اللقاء ان شاء الله بارك الله الى, إلي اللقاء القادم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. حياكم الله Allahu i hyjë ju qom shejhan. Do prije do futan tiksin e pyqsa e radit.